والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يضمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة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 والذين يقضون أزواجهن ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تبواب حكيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تهسبوه شرًا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم اكتسب من الإثم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 فَأُولَائِكَ عِندَ اللهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِذْتَلَقَّنُهُ بِأَنْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لكم بِهِ عِلْمٌ وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا مهتال عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم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 للقبائ والمساكين والمهاجرين في سبيل الله والمهاجرين في سبيل الله واليَعْفُوَ واليَصْفَحُ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَرْضُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعْلُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ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 وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتَ الْغَيْرِ مَسْكُونَةً فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضبن من ابصارهن وقل للمؤمنات يغضبن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن إلا لبرولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، ولا يبدين زينتهن إلا لبرولتهن أو, أو, أو أبنائهن.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 والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم مما مال الله الذي اتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرضا الحياه الدنيا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 في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبحون له فيها بالعود والاصال رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء زكاة يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبرصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا أعمالهم كثرا بطيعة يحسبه ضمآن ما يحسبه ضمآن ما أن حتى إذا جاءه لم يجده شيئا لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوافه حسابه والله سريع الحساب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 ألم تر أن الله يزج سحابا ثم يألف بينه ثم يجعله كماء ثم يجعله كمن فتر الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء؟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 يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغ حلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهر وبن بعد صلاة العشاء ثلاث مرات لك.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 قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء الا التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابن غير متبرجات غير متبرجات بزينه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 بعضا. قد يعلم الله الذي يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أَمْرِهِ أَنْ تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه